موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا هن فتلقى في جهنم فتلقا في جهنم مملو من مدحورا أفاصلكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون إن تَتَّبِعُونَ إلا رجلا مسحورا